أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين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 وذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك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 وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن